قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عراما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة